وفي السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا منيجي حكم مثنى وثلاث وبا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة ومن فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز لهم الحمد لله حمداً كثيرا طيئاً مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الأرض وإلأ ما شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع ولا يمتعذ الجد منك الجد الحمد لله بالصفور الشكور السميع العليم العليم الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه ببقاهير الأمور وقدر مقادير الخلائق وآجالهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو المولى النصير فنحفتهم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 وعدهم جناهيا نشر الله انه بلغ رسالته واثل الامانه ونصح الامه ونصح الأمة حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هارك لا يزيغ عنها الا هارك لا أكل من سارك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعه وتطميرا وأكثر من منتمعيها أما بعد إخوة الكرام في خضم أحداث العظام التي تمر بها الامه الإسلامية بل يمر بها العالم بأسره فإن الله جل وعلا من أخداره العظيمة ومن آلاته أن نتذكر في تلك الأيام المباركات في العام الهجري النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر شيئا موجزا عن سيرته اخوتي الكرام ان التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اقتفاء اثاره الكباركه هو سبيل النجاة من الفتن واللحن نعم سبيل النجاة من الفتن واللحن أن نتمستك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تشغلنا الأحداث العظيمة التي تمر بنا عن, عن اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح أنفسنا والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم ولذلك اردت في هذه الخطبه ان امر ضروراً سريعا سريعاً وانقف وقفات قصيرة على سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتذكر سيرته ولنملا القلوب بهديه صلى الله عليه وسلم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 عظيم، وهو أن الله جل وعلا أهلك الله، ومن جاء معه لهدم الكعبة، وتلك إشارة عظيمة، فقد وافق ذلك نولد النبي صلى الله عليه وسلم فولد في هذا العام، وكأنها إشارة من الله عز وجل أن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 صلى الله عليه وسلم وبابي هو وامي ثم بعد ذلك اخذه جبته ثم مات جده ثم اخذه عمه فصار مع عمه مدة طويله من الزمان حتى فرعرع النبي صلى الله عليه وسلم وقد نشأ على الصدق والامانه ومحاسن الاخلاق في قوم كان الجاهليه تعج بهم من ظلمات وجهل وامور عظيمه من التعامل بالربا وشرب المسكرات وكثير من الأمور التي تنافي الاخلاق فنشر النبي صلى الله عليه وسلم على الاخلاق الكريمه والفضائل حتى كان يلقب بالصادق الأمين وكانوا لا تأتمنون أحدا كأتمانهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ كربعين من عمره وقد تزوج قبل ذلك من خديجة رضي الله عنها وعمل في مالها واشتهر بالصدق والامانه في بكتجارة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 الله عز وجل من السماوات إنا سنلقي عليك قولا سقيل ولما كانت الرساله عظيمة وكانت أعبابها كبيرة احتاجت إلى رجل قوي كرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النظر إلى سيرته قبل البعثه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد تناد الإعداد لتحملته الوحي وما يتبع الوحي ونزول الشريعة من محاربه اطفال الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لما نزل عليه الوحي وضمه جبريل ضخما شديدا حتى بلغ منه الجهد كما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه كانت في غيظه شارب أن الوحي الذي ينزل من الله عز وجل وأن تحمل الدين وأن تحمل أمور الشريعة ليس بالأمر الهين أبدا نعم ليس بالأمر الهين أبدا سعلموا لأحماد الشريعة ويا حصاب الدين أن الله جل وعلا يصطف لهذا الدين من أوليائه الكرام الذين يرفعهم الله عز وجل بهذا الدين فيصط فيهم من خلقه فمن حفله الله عز وجل رسالة الأنبياء فليعلم أن الله جل كل الكرام، رضوان الله عليه اجمعين فضفه جبريل حتى بلغ منه الجهل يقول لهم اعلم ان النسالك تحتاج إلى قوة وأنها تحتاج إلى رجال يقومون بها فإذا تولى يستبدل الله جل وعلا قوما غيركم شوف لا يكون امثالكم اخوتي الكرام إن دين الله قادم لا محافظ ان دين الله قائم لا محاله وان دين الله عز وجل سيظل قائما ومرفوعا وستظل غايه الاسلام خفاقه بنا او بغيرنا فارتعده من اصطفاه الله لتقوم معه بنشر الدين في المراحل الاولى ولا شك أن الدعوة في بدايةها تحتاج الى جهد عظيم وإلى نجال ما تخربوا بأخلاق كريمة وعندهم من الصبر والتحمل لا يحملهم على نشر هذا الدين وتحمل ان النبي صلى الله عليه وسلم أخباره أن الجنة هي سلعة الله الغالي فقال هل من مشمر من الجنة فقال الصحابة نحن المشمرون يا رسول الله احسب الناس أن يقول هادن وهم لا يفتنون وكأن في النبي صلى الله عليه وسلم منذ عند نزل عليه جبريل وقال له اقرأ اقرا باسم ربك الذي خلق إلى شيء من الآيات. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجه يرتجف فؤاده قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا لماذا لانه قد تخلط باخلاق كلمتك قبل البعثه ومن تخلق بتلك الأخلاق لا يخزيه الله ابدا تتأمله إنك تحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقل الضيف وتعين على نوائب الظهر فمن تخلق بتلك الأخلاق ومن تدبرها رآها كلها تعود إلى خدمه الناس وأمورها إنك تحمل الجن وتكسب المعدوم وتصل الضيف وتعين على نوائب الدهر اخلاق كريمه تخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم ليكون اهلا لان يحمل الرساله ومن ثم تخلق بها اصحابه من بعده رضي الله عنهم اجمعين فبنفس الاوصاف وصف ابو بكر رضي الله عنه الذي اختاره الله عز وجل ليكون خليفه بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ليحمل أعباء الرساله من نشر الدين والدعوه الى الله عز وجل على بصيره فايدهم الله جل وعلا لأنهم قد تخلطوا بمكارم الاخلاق فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به خديجه الى ابن عمها وارغبت قال له ورقه مبينا له أن من تحمل فيك المثالة لا بد أن نعاد قال ليتني فيها جزعك إذ يخرجك قومه قال هو مخرجيهم قال لم يأتي رجل بمثل ما أوتيت به إلا عودي إلا عودي يريد أن يخرج الناس من اسر انفسهم الى التسليم لله الواحد الديان فالناس يرفضون اي أحد يريد ان يبندر ما هم عليه وسائر الانبياء كذلك في دعوته الى اقوامه فكل نبي ارسل الى قومه عوديا وحولب من قومه وكذا اخبره ورطه تهيا النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته وامره الله جل وعلا ان يقوم إلى الدعوة الى الله عز وجل ولم يؤمر باعلان الدعوه اي في سريه تامه يا ايها المستبد قم فانذر وربك فكفر وزيادك فضحك وفرجك فاهتم يا ايها المستبد قم الليل الا قليلا نصه او انقص منه قليلا وقد تحملها أصحابه وقد تحملها التابعون لهم وهكذا كل تابع يتحمل تلك الدعوة ليقوم بأمره وينشرها بين الناس فينشر السنة وينشرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الأطرابين كخفيشة رضي الله عنها فهي الأول صلى الله عليه وسلم واللهما. ثم بعد ذلك الناس النازين أبو بكر رضي الله عنه ثم علي ثم إن ابا بكر من أول وهنة يحمل هم الدعوة والدين من أول وهنة يحمل هم الدعوة والدين فيذهب إلى فقارات من من أصحابه الكرام وكان أبو بكر رضي الله عنه وقد كان من سادات قومه فدعا كبراء الصحابه كعثمان وطلحه والزبير وهؤلاء الى وهم من الاشراف الكبراء ثم بعد ذلك انتشر الدين بعد ذلك فما من بيت او ما من مكان الا وقد اصطفى الله عز وجل منهم نفره وبلغ عددهم قرابه الاربعين وكانوا يجتمعون في دار الارقم ابن ابي الارقم المخزومي الذي كان عمره ستة عشر عاما تقريبا اجتمعوا في دار وتنزل عليهم القران وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نزل القران فتعلموا القران والايمان حتى امتلاوا ايمانا الى من. انتلأوا الإيمان وتهينت تلك الطائفة لحمل دين الله عز وجل بعد ثلاث سنوات وقد بلغ عبده المرافقة الأربعين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ليجهر بدعوته الله عليه وسلم في عبادك فاستمع له الناس من كل مكان قال رأيتم لو أخبرتكم هل تخيلا تريد أن تغير عليكم من وراء هذا الجبل أخبرتم مصطقتين قالوا ما جربنا عليك كذبا قب ما جربنا عليك كذبا قب فلما صرع برسالته وغفرهم إني رسول الله بين يدي عذاب شديد يعني من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فان بين يدي عذاب شديد لمن عصى بين يدي عذاب شديد فقام اقرب الناس إليه وسبح النبي صلى الله عليه وسلم كبلت يا محمد من أكثر المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الصفوه الضعفاء الضعفاء من الصحابة كبلال وعمال ونحو وصهي ونحوهما من الضعفاء فصفوا عليهم جاملوا به ونالوا منهم ميدا عظيما وأيضا صفوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاملوا به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 وان يعلم ان الله جل وعلا ناصر دينه ان الله ناصر دِينَهُ لا محال فليتحمل ذلك ولينتمي وجه الله عز وجل فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتردد على الناس بهما في اسواقه وفي مجامع احتفالاته وفي أي مكان يجتمعون فيه وفي نوافيه يدعوهم إلى الله عز وجل فلا له ما له من الأذى ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطار يدع الناس إلى الله عز وجل فقد ناله من الأذى من أهل الطائف أشد مما ناله الأذى من أهل مكة من قريش ناله أذى شديد. صلى الله عليه وسلم حتى قال لهم المؤمنين عائشه لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشده علي حينما ذهبت الى الطائف إلى ابن عبدي يليل ابن عبد قلال فلن يجدني ما الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يلقونه بالإجاب فهذا فما استفاق النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند قرم المناج مزيرة يوم وليل يبيه وامي والدم يسيل من قدمين فارسل الله عز وجل إليه ملك الجمال وقال يا رسول الله إن الله أرسلني إليك فأمني بما شئت إن شئت أرسل عليهم من أرشبين جملا بكة قال كلا بعد الله من أصليه من يعبده الله ولا يشكره. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى جاءه جماعة من المدينة فدعاه من الإسلام. فاستلم ثم انتشر الإسلام في المدينة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته. واضطهاد قريش وطهات أقرب الناس له. وهو صابر سابق في نشر الدين حتى انتشر الدين. وتهيأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة عشر سنة من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته هاجم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد تهيأت ونزلت بها الأحكام وفي ازداد الثالية من الهجره بعدما نفس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية وقامت. وقابت على أولئك الرجال أولئك الصدمة الذين قد ترفض حقا على هدي رسول الله وعلى سنته، وقد امتلوا إيمان كما ذكرت لكم ومن ثم قال الراقل لأبي سفيان هل افتد أحد من أدباع محمد صلى الله عليه وسلم عن دينه بعد ان دخل به قال له أبو سفيان وقد أعمل ذهنه قال يزيدون ام ينقصون فاعمل ذهنه بل يزيدون فاخبره هرقل وكان رجلا عالما بالكتاب فاخبره هرقل هكذا الانبياء اتباع الانبياء لا يفقد احد منهم عن دينه سلطه عليه لأنهم قد تربوا حقا الاخوه الكرام الله جل وعلا قال ومن الناس يعبد الله على حرف فإذا صبه خير يطمئن به إن كسوا ماله وعاش حياة الكلمة قال هذا دين صالح كما في صحيح مغلي من حديث نعباس رضي الله عنه قال وإذا كسوا مال ولم تنتج خير ودله الله عز وجل لينظر هل يكتب على هذا الدين ما وجه الله عز وجل هذا؟ فإنه ينتصب على عقبيه خسر الدنيا والآخرته كما أخبر الله عز وجل من طلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة. حسب الناس يقول يقولوا لنا وهم يسكنون ورددت عند الذين من قبلهم فلا الله الذي صلوا ولا يعلمون الكذبين والذي جاهدوا في الدعوه الى الله عز وجل وفي نشره وفي نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا اعداء الاسلام بالكلمه وبالسيف والسنان كل هذا يدخل في مسمى الجهاد لنهدينهم سبلنا اي ان الهدايه متعلقه بذلك ان يجاهد المرء نفسه وان يحارب تلك الشهوات التي قد ملات النفوس من التعرق في الدنيا وملذاتها وحبها وان الله لماع الصابرين اي الذين صبروا على تحمل ذلك كله لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واقام الدوله الاسلاميه فيها ثم بدات الحرب العظمى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ويغضت ويغضت للقبرى وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقد ندلت الاحكام كالصيام والصدقه وغير ذلك ثم بعد ذلك جرت أزوجه في العام الثالث من الهجره وهكذا غضبرة للنبي صلى الله عليه وسلم والدين بفضل الله عز وجل يمكننا حتى أصل النبي صلى الله عليه وسلم في فترة الهدنة بينه وبين المشركين رصائل كثيرة إلى قبائل العرب فلا في الدعوة نخرج من نطاق جزيرة العربي حتى تصبح دعوة عالمية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في مدوة الخندق وهم يحقرون الخندق وقد اعترضته سقرة عظيمة فضربها قال الله أكبر فتحت بلا ساتين ثم غربها الله أكبر فتحت بلا ستنوم فأطبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المكحة fundraising لusingه مشارف ومغاربها وقد كان الملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففي زمان فتحت ومغاربها فتحت صلى الله عليه وسلم بذلك وهكذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم يوسع من مطاب دعوته ويبعو الطباء إلى العرب والناس يدخلون بي دين الله أكوانه حتى في السنه الثامنه من الهجرة كان فتح مكة ففتحت بفضل الله عز وجل من غير مطابه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أرضه وبلاده إلا وأعذ امره فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذل الانكسار شكرا لله رب العالمين أقول قولي هذا وسلم. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس يعد أصحابه رضي الله عنهم اجمعين لتحمل تلك المسؤوليه العظيمه ويرسل الرسائل ويرسل السرايا والبعوث حتى دانت له جزيره العرب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن نطاق جزيرة العرب كما في غزوه تابوت في غزوه مكته وغيرها من تلك الغزوات العظيمه التي قاتل فيها الصحب الكرام اعظم دول الارض ولما انتشر دين الله عز وجل وختم الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم الدين بهذا الركن العظيم وهو الحج فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع واخبر الناس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجه الوداع بحرمه الدماء واصلاح كثير من الوصايا في تلك الحجه وأتم الله عز وجل الدين واكتملت النعمه والمنه فالنبي صلى الله عليه وسلم الى ها هنا قد انتهت مهمته العظيمة حيث ان الله جل وعلا اعانهم فنشر الدين واتسعت وقعة الإسلام وهيّر الله عز وجل رجالا لحمله والنبي صلى الله عليه وسلم يودع الناس بعد ذلك ثم غادر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد عشر سنين في المدينة ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم لعن الا لقاط بعد عامي هذا وحادث هذا بالفح جاء الملك الى النبي صلى الله عليه وسلم لياخذ تلك النفس الكليم التي جاهدت بالله حق الجهاد وبدل النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما يملك من نفسه ومال وغير ذلك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 نظر إلى السماء أو شخص بصر ثم قال إلى الرفيق الأعلى إلى الرفيق الأعلى فعلمت عائشة رضي الله عنه أنه يخير كما ذكر قبل ذلك الصحيحين أنه ما من النبي الا ويخيره الله عز وجل بين ظهرة الدنيا وبين ما عند الله فقطب النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى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 التي ربصرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقدت لا شك في ذلك أن الحزن يملى قلوبه ويقطعها فهذا ما حدث للصحابه في فعمر رضي الله عنه أنكر موت وأخرج شريف صيفه باشا وقال من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات لا أضرب أن أعلم الله رضي الله عنه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 فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئد ما تروا فتلا على معقابكم فخلق عمر رضي الله عنه على ركبه ولم يستطع ان يقف على قدميه وقال كاني ما سمعت هذه الايه الا اليوم فابو بكر الذي كان راى الناس قلبه رضي الله عنه وارضاه جاء في المناطق العظيمه وظهرت قوته وظهر ايمانه رضي الله عنه وارضى وهكذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبمجرد وفاته على أبي بكر رضي الله عنه وارضى فتحمل مسؤوليه الامه وتحمل هم الدين واحسن رضي الله عنه ماية الاحسان وهكذا تكالى الصحابه الكرام الخلفاء الخلفاء أولاً الذين كانوا على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام كلنا خلفاء وينبغي علينا أن نتحمل هم الدين وأن نراجع سيره النبي الامين صلى الله عليه وسلم أن نتعلمه وأن نعلمها لأبنائنا وان في نفوسهم بطريقه عمليه لا كانها من القصص والحكايات بل لا بد ان نتعلم منها وان نطبق ذلك وان نعلم ابناءنا هم الدين وتحمل الدين المسؤولية العظيمة أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم قمينا نسألك عند النافع وقلب الخاشع وبدلا على الفلاء صادر اللهم اصر عواراتنا وأمنا وعاجنا اللهم اقضى من بدينا من خلفنا وعن حكمنا وعن شبائل ومتوقنا ونهض بحظمتك بالمهدان من تحتنا اللهم منصور الإسلام وعز المسلمين اللهم منصور الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم عليك باليهود المعتدين ومن ليلهم واعانهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب انصر اخواننا المستضعفين في غزه واهلك اليهود المعتدين يا قوي يا عزيز اللهم احصهم على ولا تفض على الأرض منهم أحدا ولن يتشخوا من المستطعين يا زلجلال والإكترار ونصرهم نصر المرسل اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات آمين. يا رب انزل على بلادنا الخيرات والبركات آمين. من فعي لهم عن الغلاء والوباء والفن والنعم ما ظهر منها وما بطن يا رب اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا أهلًا لنصرة الدين اللهم اجعلنا أهلًا لنصرة الدين وثبتنا على الحق حتى نلقاك يا